Bravo ada pengumuman mobil B1852 KIK apa ini B1909 B1023 mohon disingkirkan sebentar sedikit. Maklumlah masih naik monitor teruk. Wudan, dana dana wudan. El binti والسيادة الأول منهم يا أبوي بني كثير والسيادة والثاني منهم يا أبوي جميل جمال فوق والسيادة الثاني اسمي يا بوي غني غني غني غني غني غنافوك غزيادة كانها أبوها الغني يزيدك غناك غزيادة والجميل يزيدك جمال وزيادك عمل فقير يزيد الفكر وزيادك وزيادك وزيادك قالت لي يا بوي أنت ما تعرف الرجال بزيادك الغاني الزوج عليك كم لا يزوج ثلاثة لا عروة الغاني الزوج عليك ثلاثة بنات وزاد وزادك والجميل يعنيش يكون عشرة بنات وزادة. Melvegi, ang Melvegi, ang kau mengaku tuan lamur, uzaid, I'm gonna make